لكن لو ضم مثلا إلى إلى الشخص المعروف ثم رجعت إلى الحول واحدة، لكن المقصود أن تقع الحجرة هنا في الحول، وإلى شت مثلا يزيد واحدة، وإلى كث مثلا ثلاثة، وإذا وقلا وإذا وقلا شخص وقلا في حجرة أو وقلا غيره، تيمي عن نسيه ثم ييمي عن اللي وقلاه، ولكن السبب هذا كيف يقول الجواز في هذا العالم؟ ولا يوجع مثلا وإن كان يعني هو يريد ولا يوجع ولكن يبقى لي مشكلة لهذا مع الزحام ومع المثابة يعني التوكيف الربي يجوز عنه لكن اشتغل يكون معلولا يعني لا يستطيع يعني بعض بعضهم بأنه لا يستطيع الوجو في يعني ما يستطيع أن يصلي من اللي هو لهو أن يوكل في الربي صلاة أقول أنه عنده الصلاة هناك نبرز فإذا لم يستطيع أن يكون مع الدولان كيف يمكن أن يكون في الحالة؟ لأنه كان مجلساً أن يتبع على المشكلة ويستعاد يعمل فالتوكيد صرامي جايداً فهناك بالنسبة للمشكل من نفسي نابع عليك ولكنه المدن والصرابي هنا يعني متسع جدا، جداً فجاء من هذه الحالة مثلاً إذا لم من يرد المشكل بعد الجوال يعني بعد العصر بعد المغرب فحتى لو يوم الحادي عشر يوم الثاني عشر إذا ببني يوم الثاني عشر هو يبني أصلا يكون هو يوم يوم في يوم ثواني لكن قبل أن أنصب بالشمس مثل هذا اليوم يعني يوم ثواني فلا هو يبني جمارات كلها في وقت في واحد يعني لا يعني هذا يوم حادي عشر الثاني عشر وإذا كان إذا كان تعجلا في اليومين يعني ما هو نصب في حديقة بيت زايلتين أو ثلاث أول يبيض الليلة وإذا كمل فأسفر كله جالي فمنتع جالت يومين ثلاث معادي فمنتع جالت يومين بالنسبة اليومين مثل همز هذا الاربع يوم الأربعة كان يومين الثانين عشان كعجل هذا هذا اليوم الأخير هو الذي يتأخر المكان الذي يتأخر اليومين مثل هذا اليوم سيكون ف... الضوء في الله قلنا بعد و وهناك أقوال عند العلم كذلك قبل الزوال أقوال في العلم يعني الله كمل صعب عند الشافعية يعني الله يدخل وقته قبل الزوال يعني معنى قبل الزوال يدخل طرعة يعني طرعة الفجر تخلو وقتها أما قبل الفجر هذا ما لا يدخل, يدخل العصر حتى على قول بأنه جواز الله قبل الزوال. قبل الزوارة إنما يكون أكيد يعني فإذا رمت هنا ينفر يعني هو كده نفسك إذا رمت ينفره وهناك الشروط من المجيد بيمان هناك نعم يكون معظم الليل يعني. من الشروط النفر كذلك إذا أكد بات الليلتين يكون هناك نفسك هو ذكاء راب من الأقوال اللي تقول بيقولها الأقوال كماننا وعليها عمل أكثر الناس من كذي يفعلون هذا الأقوال بالضرورة يعني يقول كذي كذي هذا الكلام بعد بعدها يعني إذا كان بيقول حاجة ترمي كم تزوج لكن إذا احتاج الناس أنهم يرمي فتقول لك يعني من يقول بجوازه ما ف... يتكلم أربين ضاب ولاع، ضاب ولاع من واجبة العين، ضاب ولاع. يعني ضاب ولاع كل ما سارك مكتف، واجب عليه أن يعني كل من إذا قلنا والي من المناسب يكون واجبنا، إذا كل من المناسب فلا يجب على من كان حاجنا، أما الذي لم يكن يعني لم يكن من المناسب فلا يجب على غيره من طفل. لكن يسكن طاف الوداء عن المعذوب مثلا عن النظر الحائق يسهم عن طاف الوداء فهو كان كثيرا علام الثاني والجول الثاني لأنه سنطاف الوداء وليست الوارد كما قلنا عن المعتبات وهو من الواجبات طاف الوداء يعني كما نفارج مكة يجيب عن المعذوب الوداء إلى مساف الدجسر إلى مسافة أو محل إقامتي أو محل محل إقامتي يعني أو مستوطش هذا المكان. عليهم يجيب, عليهم هذا يجيب عليهم يقطع. أو من يسمر إلى إلى بلدهم. أو كان المقيم المثلاً زي عجيب زي مثلاً. وادي يعني طبعاً لأن مقيامتنا في هذا المكان. أو صريح مسافة غسلة كل من فارق مكة يجيب عيشه يعني وكان يعني وكان يعني حاجة يعني. طفنا معنا. والبركات 1 و 2 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 11 أي مواجب؟ أول كلام من الكتابنا، أعلم الكتاب الأول يا معلم. حرام. المواليد ستاتي معك في كتبنا، الحقيقة تذكر المواليد. فالقصد أن لقوليود ال... الحج لابد الحرام لمن حج. إذا كان يجب حجة مطلوبة، إذا كان بيت الحج وقفة فلا يمنع الحج إلى وهو يمر عليه المديريز الحج أو ما فهيجيب عليها سيحوم لتالي سيبقات لكن المواديث الحج الحجنا؟ ضمن مواديث الحج والمواديث العمر المديريز الحج يجب أن يحرم المديريز الحج المواديث المواصلين وكذلك من أراضي من أراضي العمر أمرنا أن يكون مريزا لا حجر والعزوبة فلا يتفعل ويحرم من المكان الذي لواء كل مساء يعني في سخطة مثلا جامل المدير إلى لما وصل إلى مكة نوال عمر فهو غالب عليك أن تحصل إلى الغواجد العمر وحياة التنعيم المعروف أو الحديدية مثلا هذه الغواجد تسديد فنصل إلى أدنى الحزن فيقليم بالعمر لأنه لم ينحتون لها عندما على هذا المكان هذا ما يعني بالإحرام من الملك الملك من الملكام من الملكام ومعنا إلى كمسة هو غالب عليك إذا رجع من أسرع الدمن، نحكي يعني. إذا رجع إلى النجاح ما سرقة عنده، نحكي. هذا معناه سحران بين النجاح. فإذا إذا إذا رجع إلى النجاح أسرع الدمن، أما إذا جوزه مريدا للحج، نعم، طيب من حين. تتغلب هذه والبات في 2 يونيو الحملة المجابهه المزدحمه قالت ان حرمان من المنار التشغيلي من النظام وصواب الوثائق تعيد على الثان و يجازم المسدد في كل التحيات في هذه هي تغير لا يجب من لنسونا الحج، لا تنصح بهم ولا يحبون إحرامي حتى يأتي بهم أما انت ركب أدروك ماذا عليهم؟ ماذا يأتي بهم؟ ولا يجب هدون لها ضيوف أدروك هذا أما الواجبات يجب لا حتى إلى ثلاث واجبا فلو بلها ستة مدر إن شخص صارك السسة والجباكة إيش عليه السسة الجباكة لم يفعل لنا سنة إذا قلنا أن بعض الواجبات سنة مثلا فلا عليه فلا يقول هدوه يا غيوة وما تقول هدوه أتانا فكل هدام حياني هذه الأتان ما تفعله هدام على جيد ما هي واقف السعيد لكن ليس معناه أنه يكتف هل معناه أنه لو لو يعني لو خرج مثلا جالس ولكنه لم يتحلص في إنه في يحصل تحمل إلى فعل من هذه الثلاث أشياء فلأحصل التحمل الأول والثاني إنه فعل الطاقة الرامي الحلف لكن لو خرج مثلا الطاقة السعيدة أخره مثلا بعد فترة مثلا وبعد الشهر بعد السبوة وكان ببكة فلا هذا هو كثل ذلك الآن كانت ذلك وقد يحضرها تحمل أول بمتطبي والحلقة وقد تحمل أول إذا كثلنا وكثل مثلا أنه لا يوجد كثل من الحلقة فإذا بدأ عليه طوال ساعت فأنا أقول لها حيزان يؤلم أنه لم يتحمل أولا معنى عدم التحم يعني كأنه كذا إنذاك وضعه مصري التحم الثاني لكن لا تقول هذا لماذا؟ لكن مطلوب أن يكون مكتوب لهم يكتب كا يكتب كذا معناه يكتب كذا واطري فاضعنا مقالح في شيء من الواجب والحب والدين متمون وعليه متمون إلى المقرضون إذا من ذا؟ وماذا سمع الظروف فالعليه كراسيك ما عارضه وماذا يأتي بها الجباس يعني بدون عذر يعني بعض الناس مثلا تجيب لي كيف لي عرض القرص يعني آه. ثم يقوم بيسعى وقية الواقبات يقول يعني هدم فهنا يعني هو يستطيع الاخراء الجميع نحن نقول لأنه يستطيع الاخراء فلما يكون هناك عذور يعني هو لا يأخذ منه يعني فليس معناه أنه فليس موجود لأنه هو وإن كان هو لا نخرج هذا من الناس المسافرين الذين يجبون جديد المخلص يجب في عاصف الناس يترك هذه الواهبات لكنه كما قلنا ها يجبت معي وعليه يجبني إلا بيعظم ومن ترك شيء من السفر أجياء علي لكن تكون صمائي القرية Mengikuti amalan-amalan yang dikeluarkan olehkan sesiapa. Sebaliknya, banyak pemikiran terhad terhad terhad terhad yang mana yang mungkin, orang ramai menjadi dan terdapat masyarakat yang memang ibadat, mungkin masyarakat si atau lelaki, mungkin bertawakal dengan maklum, banyak mahkota yang terhad dan mungkin lazim, banyak والشيء نفسه والمقال راجع المحاضرات تعال هذه المحاضرات هنتكلم عن يعني عندنا ماذا يحرم عليه اذا احرم اذا ماذا يحرم عليه ونكذب راسه الطريق فالرجل يحرم عليه السرقه انه يعد سرقه ويعد سرقه غير الرسوا الطاغيه فيما اذا بنيان ملكك هذا اللي يعد سرقه أظن الله وعيده على رسله فما يحرم لأنه ليس يعجي سادة وضع مثلا الشمط والمتعف وقراسي فلا يعجي سادة المضلة مثلا حمالها فكرة وهو يحرر ملايك ما لا يضع فلا يكون سادة لكن الله لا يحرم كبادة الله يحرم عليها فرطي موجه الريل في راسي فما يحرم عليها أن إذا باشر استفر الوجه، أما إذا كان لم يباشر الوجه فلا يحمل عليها، وإذا كان هناك يعني ضرورة أن تغطي وجهها، فهنا تغطيها، عليها كلها، وهي الطعام أو يصوب لها أيضاً هذه المخيلة إذا كان المخيلة إذا المطر من هنا تيجي له يعني، إذا كان الخافض النظر من هنا، فهنا لها تغطي وجهها وعليها كليا. لكن الثالث لا يسمى للمرأة أن ينعمل سالثالثاً أو الوجه يعني لما إذا كان لما ينعمل سالثالثاً في الجزء فإن أردت ولا تريع عليها وهناك قول إعتهد العلم إذا كنت تقضي وجهة بدون جبال عليها وكذلك تحتاج إلى تهيرها بقول يعني في الحالة الضرورة مثلا لأنها فإحلام المرأة في وجهها وستطيها كذلك حتى الشباب لا تلتفت لهم اليدين هل يحرم أكثره أساساً من وارث ابن وارث ابنهم الاثنين أو بعضهم حتى لو تلت بعضه فيهم عليه ذلك الظهور معروف يعني ذلك الظهور الشعر جميعاً تتحدث عن شعراء كارولين لما كان كذا نحن نحنا الشعرات ااا طيبة كذا كذا طيبة السوكن كذا طعام إذا وضعها طيبة الطعام هنا ذل كذا عليه السوكان كذا كذا يجهر مثلاً ولا ي لم يكن يعني مو شر يكون طيبة السوكان حتى ولو يكون طيبة شعر الشعرات بس خاصة الشعرات ولا أحياناً الضغير في الشعور هذه الأسلام حيث يكون بكية شعور المجلد مثل الشعر وغيرها من الشعور التي إذا تفضل الشعر فالليه يموت بالطعام إذا أزال مثل الضفل فعليه إذا أزال شعر, شعر فعليه يموت كامل إذا ثلاث شعرات فعليه يأتن إذا تفضل الجميع البلد يعني لماذا فضل؟ لجميع البلدين إذا أجل شعر فكانت طبيعيه المرأة مثل يقول جميع الذين يريدون الشري هو قبل الاحرام بالغير انظف ويزيد عليه من شعره تكلم مظاهره ان المستحب قبل ان يقيم بالحج ان اختان ان سيصي يعني يتقصى ثم يزيد عليه من شعره ويقيم مظاهره ويتقيد قبل دخول الهنا هذا هذا قلت لي يقول يقول في كل هذا فلازم يعني ان لا يقيم يعني بعد بعد كونه بيكون ببلدٍ جديد للإسلام، فليكن سما سماه بعد الإسلام، وشعَر من جميع بلدان، إذا شعر هذا، أطيب من قبل إذا فعله ناسية، أطيب من إذا فعله ناسية ثلاث شعارات يذيبوا في الحال هو ببلد، فإذا حُمَّى عبد نيته. يعني قبل قبل الثاني قبل هذا الحين يعني مقدماتي كذلك مقدمات التعالج عليهم ولا كل الحيوان ضري وحشي ملوحين هل إذا كدا هم الإنسان حيوان الحيوان الضري يعني يعيش الضري يعني كل ما يكون يعني يعيش ضريح ولا هذا عبدنا ضري وحشي ليس عنيم ومعكي ولديك <تصفيق> الحيوان ومعكي مهتمة إلى حضارك ومعكي مرحش ومعكي مرحول ومعكولين ومعكولين محرظة محرظة محرظة إيهوه يا وجه إن محرظة الإحلام ومعكي مددد كبير وكعلم محرظة الحرم لكن الترف الاقتصايا من عالم كثيرا يهوه وفزلت كل اسمي عرسان لا تشتكي على أحد إذا أحد سيعلم عليك أنك احتيالها سيعلم أنك كان الواجبات الصناعية أما عبد الله لا يمكن أن An-Nasr, al-Talbih, faaleka dimuktiwa takmihi. Tanah, dalamnya diajar, al-Talbih, faaleka dimukata dimukataannya wujud barah ini. Kini natal masalah cerita mengajar an-Nasr mazilah untuk arid berfikir dan biji walak nasib. Kata tak pun muallafku terjebuk muajatku ala kulimtu. Wa kafalah, wa tergelar. Allahu Akbar. Al-Ahdhu At-Thahdi Ba'inanu Ba'inahum Asalam Wa Ma Taqwa Qabat Ashratan Wa Qadbi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam Ladinari Man Laa Sulallahu Wa Inna Mama Sulallati Min Adzam Mama Sulallati Min Adzam Assalam Wa An Naka Bisa Ria Al Jumaat Bin Jami Ashhad Duniyal Kecah Dari قال صلى الله عليه وسلم: فلا تشتري فيه إلا ما خيره ومجرد إقبال على الله، وأحسن مراد بالساعة الإجابة، وهي ساعة تكون في يوم الجمعة. لا يوافقها مسلم يطلب مكرما، ويستعيد من, من شر إلا إجابة. <تصفيق> وعليكم من المطور إلى الجمعة ويؤمرون حيرين قبل الزواج أجلقون من المسلم والأنساس من الخطر أحضر أن نشتاكل عنهم ذكرت أو سكرت صدر عن الله وحديث النسل أستيق على الشيناسك أنك مقصر في جميعنا تجمعه من الوعد والمسيئ أضرع بعد الشراء وإذن الثاني للجريك وقمنا نتكلم الفاتحة والأخلاف ومعاولتين سبعا سبعا وقل إذا بعد الانتقاب من الثلاث سبحانه الله العزي ومحمي الاهرة أنه الخبر لا يجلع على كل ذلك وبدلا يتغفير ثلث وعنده إكتناع ثمانسي يبدأ في أحد الشاكة ترتيباً منها نفسه قصل لهو الجوضاء مبادر بتمييزها وترتيبها إلى مصر من غير التغفير كيفا؟ من المنفعي ذلك الدرس عليها الدرس وتدعم ذلك أراض خيرات وصل الله في هرزي جميع آسات Paling kerja ni di sana, suka minum lagi. Saya itu akan berbuat apa yang saya mahu begitu dinilai. Namanya bilangan. Saya akan semina dunia secepat kita boleh dimanju. Walau hasil berapa secepat mungkin yang mampu. Walau hasil mana sehalus manisnya sukar mengajar bagi manusia. Saya bayar rumah saya itu juga terpaksa. Mulai kerja di Pakat apa lelak anaman yang jelas, paling nanti kecuali susu. Pakat apa cara buat anaman yang jelas? Bukan dengan satu. Satu benda pasti, satu mana rasa. Nampaknya orang tidak tahu. Ada pun ada, لا في هذا الدرس نتكلم على أبعاد الحياة الإنسانية. نعم. نحن نصنع منه بروتوكولات تتيح أن نفهم أننا نصنع منا أشياء أنيقة. وعندنا كتاب نشوفه هو نشوفه مع الأفكار. نجينا من خلال المفاهيم المفتوحة أي مشروعات. السؤال يجري يبقى لازم بالصبر اطعن الفراغ سيخترق النميره نقارن بالمال ترى كبتوجهه التنظيمي ان دعاره الذكاء يبيين الذكاء يعني اللي يلبوها جميل الذكاء ومعنى جميلها يعني اذا كان سبب عنده الذكاء فايخوض <تبا> بالمال لكن يعرف أن هذا المال هيعله لحاله مثلا يتركه يبيته على المال اللي عنده مثلا واحد ada mana? Ini sekarang pun dia belum ada. Tiada mana. Polis mana yang beri maklumat? Polis mana yang beri maklumat? Polis mana yang beri maklumat? Polis mana yang beri maklumat? Polis Setakat itu, ibu mertua tu tidak berubah ya entah macam mana dia berubah. Walau Allah Taala dan senarai berubah, hatta sampai pun ada yang masih berikuan. Tunggu ikuan, tunggu ikuan, ibu mertua berikuan. Apabila istana ini berakhir dengan majelis, dia berhenti. Bila istana ini berakhir dengan majelis, saya nak berhenti. Saya terus teruk dalam berhenti. Saya orang kaya, saya tidak berhenti, saya ni sangat. Saya وَنَجَدُهَا فَتَرَفُذُهَا كُلَّ يَوْمٍ بِشَيْءٍ إِنْ أَنْجَلَ بِتِلْكَ وَإِنَّ هَلَايَا لَيَصْطَفَا أَسْدَقَ فَلَا تُهَيِّبُ السَّائِلَةُ وَكَفَى بِهِ وَلَا أَسْدِيَ وَمَنْ حَضَرَ السَّمَاءَ وَالنَّارَ إِنَّهُ وَعْدٌ قَدَرٌ إِلَيْكَ فَلَا تَيْأَسْ مِن رَحْمَةِ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَنِعَمُهُ الْمَخْدِيرُ الَّتِي اللهُ تَعَالَى أَعْطَاهَا لَكَ وَاسْتَمَعَتْ لَنَفْسِهِ إِنَّكَ إنه هو شيء صعب الله بيني يعني. يعني ما يعني يعني يعني يعني كان يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني لك يعني يعني يعني منك هذا ما يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني هذا كان سيناريو العودي سيناريو النمس عندي يقول أنا نجمي سار إلى آخره يعني بصدق كل يوم يقول هو همليج هذا مص مصطفى مصطفى سب لا ما ما تعليقنا على سبليه ما قال واحد من بعد اللي بعد كل اللي يجونه بصدق عند بادي يعني كانوا يقولون سبليه لأن هذا هو على صدق العالم لأنه لا يعرف نجمي سبليه هاتروح كبيرة لأن شو يعني ولا بيعلم كيف هذا أتعالني عاد ما يكون عالي هذا الموجين صريحة والله كتير إنه عن الدنيا خدك وشوفه هذا ما يعني وكان عاليك المسلم. وينسى جماعته أو مثلاً لو جلية من الأول بجميل شالما وينام تي Kualiti dan kuantiti pelan yang kami senarai kerajaan, laki ni pun, atau jenis jenama serta ada pelan terbaik yang harus dibuat dalam jenama dan jumlah jumlah belajar di luar. Belajar di luar, belajar di luar, belajar di luar, belajar di luar. Kebetulan, anda rumah almarhum dan tujuh orang sahaja saya terdapat buah lada jelly gulinya. Bantal terdapat buah lada jelly gulipatnya. Saya terakhirnya lagi adalah bahwa dunia terbahagia. وعليهم أنه لصدق منافع عادلة وآجلة فمن المنافع العادلة أنها بلدين في الرفق والعمل ودعها الميزة في السوء وزيد البشيء ودعها المسلمة للجسم والبركة بالمال ومن الآجلة أنها ظل في القطيئة كعيث أثماء النار وتكون ظلًا عليها بها يوم القيامة وكثرة من العجلات ذلك من المعامل وما يتذكر إلا من دنيا والناس وعلينا بالإخطاء من أعمال الغري وخصوصا في شهر رمضان فإن ثباب النافرة فيه يعنج سباب القرية في غيره وأيضا فإنه يوصل في رمضان من التجسير والمشاك في أعمال الغري ما يوصل النظر هو يضرب حنوك بالغير من الغرور لذلك نحن نحن المكافلة الغريف مزيونا بالجوع والعطل والشاكة المشطة عن الوقتين محسنًا وأبروه المناس مولقًا وأبر الجنة مكتونًا والمنادي ينادي كل الليلة في أهل الله في عباد الحيّة سلوما ويباوه الشيء أكثر ويقضي ألا زعرش فينا للجهر الشريف عظمًا إن ذاك عميّة إن ذاك عميّة؟ نعم وينبغي ان لا تعرف في هذا الشهر الشريف الا غير عمله الكامل ولا تدخل في اي من اعمال الدنيا الا اذا كان ضروريا واجعل شغلك في اضر المعاش لغير المضار ودي الى الصلاه والعباده اشكره وذكر كلمه التمام يطلب منك wakati alatil a'adha, tiba-tiba diizan, kita tiba-tiba diizan atas alatwana, wakakasyah, itu kita berindah-dikad kita tiba-tiba, kalau diizan alatwana atas alat alam semuanya wa ma'ruf, minta alatil salafi tawfi' wa-qu'an min awani ila akhidah atas alaha diizan alaha diizan ulaha diizan, wakakuna menindu, pastinya syairan, atas ayatimu ini kampanye apa? Di ingin bisa pada niku. Perlu apa apa lu minimal nafkah disolokan makan dia ada. Pasti mereka kalau itu apa dia yang menyusahkan. Oh iya, mereka mau berangkat ke Bali untuk pengulaman ini. Permisi pagi-pagi ke anime anime. Wabillahi taufik wassalam. itu permana меня уже поmongodb парта была я на ближайшей на станции васильевка и я ехала на автобусе а было давно она рано утром на ночной поезд одна меня машина на зади она летала очень поэтому она так её делая я её помогла он хотел передать а я чем между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 قوله انا كما بات في تصرف اليمين انه ان شرط ان صار جنك كان عليك ان تجيب له ان تصبر نيابه بالنسبه لده في ان الله سبحانه يقول ان انا طعام هلا يتفلر من عقلك وتناول موجودات من خلاب من غير إزالة طيف المناجم. فإن مفروض صوم فترة الشهوة والتقاع وفتح الطيب لا يكتف بها، ولكنه يقويها ويزدهر. وعند أيام التي أيام أيام التي واد جاء في الصغير أيامها، في يوم عرفها غير هذا. ويوم عشراء وثلاث أعفر والثث من شوار وكذلك يجيها في الثاني يوم أحيدا فإن الثالث أبرض في رياضة المثلث وعنيك الاسيام ثلاثة أيام من كل شهر فإن الثالث يعجب الاسيام تهلا وإن ذا حيثت وإن ذا حيثت فإن, فإن, فإن له الأيام البيت فهو أحسن لأن عليه صلاة الجلام تام على يدعو الضيامنا سفرا ولا حضرا أماما وعيشت من الإجتار من السنة في الأفقاك السفر فالأجهزة برد والأجهزة الأجهزة فإنجاها السبير ما في الأفقاك الموضة في السنة لطفاك وفترض أجهزة Selamat semua orang tuan dan ada puan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya ingin mengucapkan selamat datang ke persidangan semangat Alhamdulillah itu tandanya orang mukmin namanya. tapi sudah melihat bermacam-macam warna ada yang ngantuk ada yang sudah tidur ada yang masih segar tapi semoga semuanya dapat manfaatnya <tuh> karena sebenarnya saya katakan tidak mudah baca kitab di depan guru mulia seperti Habib ini tidak mudah dan Ijazahnya itu langsung beliau baca kitab Risalah jamiah ini kepada datuknya Rabbi Muhammad, Muhammad kepada ayahnya Rabbi Alwi bin Syihab Alwi bin Syihab kepada gurunya nah, Terus sampai kepada Al-Habib Wahdad saya beruat-uat langsung nah, Jadi insyaAllah Barokahnya itu kamu akan bertiga itu nanti Jadi kayaknya Biasa-biasa saja, tapi barokahnya di masa depan luar biasa Nanti gampang urusanmu, dapat jodoh yang gampang Senang hidupnya, mudah mengatasi dalam masalah Itu semua karena rahmat yang diturunkan seperti sekarang ini Jadi, kalau menghadiri majlis-majlis semacam ini Dihayati, disimak, dicermati Tapi bukan dengan doi, tapi dengan batin Mem Itu artinya rohania itu Jadi rohania itu enak, nikmat, nah, di situ ada Asalnya jadi kalau dibaca kerja-kerja tapi ni ruh itu datang banyak. Nah, jadi yang semangat terus lawan sebentar dan Allah, kebetulan Habib, Abdullah dari sini kita gunakan kesempatannya sebelum beliau pulang. Pokoknya sebelum bulan, Insya Allah hatam. Jadi ke depan, Insya Allah haram sudah. Ya? Jadi semoga ada gunanya untuk kita semuanya. <tuh> and now I have to find that I'm going to say you want to have a plan that's what it means. When I lay on you today, I'm going to take a look at that. Pardon me. Ya Rabbana